أبطال في سبيل الله أبطال في سبيل الله الله أكبر صيحتي كله لزلزلة الطغوت الله أكبر صيحتي كله لزلزلة الطغوت و هويتي أنا مسلم والمجدون وان الوحيد وهويتي هويتي أنا مسلم والمجدع والوحيد وهو يفي أنا مسلم والمجدع والوحيد أطار في سبيل الله أطار في سبيل الله بلادي تبتلى وتوان من نسل القروض وأغض أجبان على شوك المذلة كالعبي أرى بلادي تبتلى وتوان من نسل القروض وأغض أجبان على شوك المذلة كالعبي في الأسر تصرخ وحيحة أوه مزق القرون أطار في سبيل الله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 إن لم نكن نحن الجنود فالنور كيف ظهوره إن لم يكن دون الوقود والأز كيف نعيده إن لم نكن نحن الجنود إن الجهاد سبيلنا وبغيره لا لن نعود إن الجهاد سبيلنا وبغيره لا لن نعود أقام في سبيل الله أقام di sabil Allah, Allahu Akbar. Saya hati, terhempit zel zelat Tuahut. Allahu Akbar. Saya hati, terhempit zel zelat Tuahut. Wohiati, saya Muslim. Wal Majdun, Wanil Wohiati, saya Muslim. Wal Majdun, في سبيل الله عاد إليك شوقاً إنه الابن الشهيد قد عاد نهراً من أمان ليس توقيف السدود يا أم عاد إليك شوقا إنه الابن الشهيد قد عاد نهرا من أمان ليس توقفه السدود في القلب يحمل مصحفاً وهواك والعزم الأكيد والشوق يستبق كل والله غاية ما يريد في القلب يحمل مصحفان مهواكي والعزم الهجي وشوق يستبق الخطار والله رائد ما يريد هناك في الظلم شهاب باب يخترق الحدود أطار في سبيل الله أطار في سبيل الله بيننا حبا وعاطفة وجود ومضى ليكتب مجدنا فدا ويحظى بالخلود قد كان أنسا بيننا وعاطفة وجود وضادية تبمج لنا فنوى يعظ بالخلود وخط من دمي طريقا علنا يوما نعود وخط من دمي طريقا علنا يوما نعود أبطال أبطال أبطال في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله, في سبيل الله جديك كلهو اللي زلزله الله اكبر صيحتي كلهو اللي زلزله وهويتي انا مسلم والمجد عنوان وهويتي انا مسلم والمجد عنوان وهويتي انا مسلم والمجد عنوان الوحيد في سبيل <تصفيق> الله اطفال bi lillah hatta fi sabilillah